ودي لي سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلم لي على هادي الأمم ودي لي سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلم لي على هذه القوم انظر للكعبة ما لحا نور وجلال ويا شاه يحرسها ربي ويراها واذكرني أمامها وادعي لي وادعي صفا للمروه يا شارب من زمزم تذكرني بدواء يا ساي بهم من الصفا للمروه يا شارب من زمزم تذكرني بدواء وطالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة أطلب من مولاك الرحمة وأسأله الرضا ودعي لي ودعي لي هانئا هانئا أن يا رب رايح للهادي حب النبي محمد ملاك لفؤادي هنيئاً هنيئاً يا رايح للهادي حب النبي محمد ملاك لفؤادي ادخل من باب السلام بتادب واحترام صلي على طه تهامي سلم على الهادي ودايلي ودايلي وديلي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم وادعي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم انظر للكعبة ما نور وجلال يا يحرسها ربي ويراها واذكرني أمامها ودعي لي ودعي